فِيهمَا فَكِهَةُ وَلَخْل وَرَُّ فَبِأَ آلَائ رَبِّكُ ماَا تُكَذِبان فِيهِ خَيرَةٌ حِسَان تَبِأَ آلَ رَبّكُ ماَا تُكَذبان شَُّ قُساتُ تُكَرِّبًا لَمْ يَطْمِسْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَهٰذِهِ قِرِينَ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 وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تُسَلَّمُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ على شرر موضونة متكئين عليها متقابلين